في استوديو وكانوا يدخلوا يصوروا فيه وكان هييشها تحدي على الآخر بدل ما يقول توبت يا رب بدل ما يقول ندمت يا رب هذا الممثل بعد ما مات بيوم او يومين احد اخواننا شاف ان هو جايله فبيقول له, له هعمل ايه الصراط فبيقول الصراط هتعدي عليه في ناس بتعدي كالريح وناس كالضوء وناس بيقول وهو بيبص فاهم انا بقول ايه هعمل ايه بالصراط هعمل ايه الصراط هعمل ايه الصراط هعمل إيه ويه إنتهت الرؤية أنا قعدت أفك يا جрон ما هش معنى الصراط ايش معنى الصراط اللي بيصرخ منه في الرؤية ايش معنى عارفين ليه لأن الممثلين والممثلات يا مناز هتقومن على الصراط بسببهم يا مناز هتتخطفها خططئي في الصراط بسببهم يا مناز هتتخطفها الكلاب بسببهم لأن يا ما شبابة فتن ووسبدينه وهيقع من على الصراط ووقع من على الطريق في الدنيا ووقع من على الصراط المستقيم في الدنيا بسببهم كام واحدة ك ممثلة قدوه كل متبرجه قدوه انتوا مش خايفين من الصراط يا كل ممثل يا كل ممثلة مش خايفين من الصراط يا كل فنان هتعدوا من عشرات ازاي اذا كان الوف وملايين وقعوا من عشرات بسببكم اذا كان الوف وملايين ترقوا صراط ربنا بسببكم اذا كان الوف وملايين ممكن يقعوا من على صراط الاخره بسببكم هتعدوا من على الصراط ازاي اسالوا نفسكم السؤال ده الحق نفسك ما تتخدعش ان هم بيقولوا يا نجمة ما تتخدعش ان هم بيقولوا لك اختار ما تتخدعش ان ورك بعد ما على المسترات ما تتخدعش انك انت اتعمل لك موقعين على النت وخمس جروبات على الفيسبوك ما تتخدعيش انهم بيصفقوا ما تتخدعش انهم بيوقفوك في الشارع ويقولوا لك اوتوجراف ولا نضلنا ولا نمرتك ما تتخدعوش يا جماعه كل ده وهم نفسك الحق نفسك الحقي نفسك الممثلة اللي طلع تعمل عمرة ورجع بعدها عشان تمثل احدث افلامها خافي من ربنا توبي ربنا مش فاكرين يا جماعة الممثلة اللي كانت في الستينات والسبعينات افلامها من اصعب الافلام وتابت شمس البرودي يعني ربنا سبحانه لا يبارك في توبتها لما راحت تعمل عمرة وتبكي ويا بالطفحة ولان الحرم وتقول فليقولوا عن حجابي بتقول كده في التوقف فليقولوا عن حجابي لا وربي لا وبالي انت تتحجبي ت الممثلي ولا هتلبسي بارت وبروكة زي الممثلة فلانة اللي لابسه باروكة بتقول ده حجاب شرعي تقدري تتحجبي كله ما يسيبوكي تقدري فليقوله عن حجابي لا وربي لن لنقبالي قد حماني فيه ربي وحباني بالجلالي غير اني يا اخواني يا اخواني اعرضه يا اخواني الدنيا دي زيلة الدنيا ضايع انت مغرورة بايه مفتونة بايه الحق نفسك ما شفتش خواتم الممثلين والممثلات ما شفت الممثل اللي ادفن وهو حي وصاحب وماتوا وابين بش في القبر بتاعه ما شفتش الممثل اللي حارب دين ربنا زي الافلام والتمثيلات اللي بتحارب دين ربنا ومات في الاخر منتحر ولا عياذه بالله الفنان اللي مات في الاخر منتحر ولا عياذه بالله الحق نفسك انت كل المجهود اللي انتوا بتعملوه ده زي واحد جاب مرشدير وناس بنزين بيبعدكم عن ربنا بيقربكم من جهنم ولعنه بالله الممثلة اللي صممت انها تصمم تتفس المشهد في المية وكانت هتموت وتغرق عشان الفن السامي الممثل اللي صمم يعمل حركة بنفسه في التمثيل وكان هيموت بسببها الممثله اللي هو بتتمثل بتصور في تمثيليه رمضان حصل لها اغماء ونقلوها للعنايه المركزه بسبب الاجهاد الممثل اللي كان يمثل دوره قالوا له هن هنعمل لك مكياج في السنه قال لهم لا وكسر في 200 عشان الفن الراقي والرسالة والتنوير الممثله والممثل اللي خد جلطه ضربه عشان يخف عشان يقدر يستلم الجائزه وهو رشيق القوام الممثل اللي عاش على الخف عشان يقدر يحضر المهرجانات من غير ما حد يقول له حاجة الممثلة كل المجهود ده عليكم كل المجهود والتعب والضنك والبلاء اللي انتوا عايشين فيه كل ده وبعدها ولا عذ بالله بتحاربوا دين ربنا اقول لك حاجه وما تزعلش انت عارف الاشد على امه محمد انت ولا شارون انت بتطعن في دين ربنا انت بتضيع شباب المسلمين انتوا كل واحد بيقلب على قناة ديني انتوا بتحزنوا لانكم عايزينوا يتفرج عليكم يعني حطيتوا نفسكوا قصاد ربنا يا يا ربنا انت كل واحد بيروح لربنا بيبقى واحد راح من ايديكم كفاية ان انتوا كل ما الناس بتزيد عليكم يبقى معناها انها سابت ربنا وكل ما الناس بتسيبك يبقى راحت لربنا كفاية انك حاسس انك انت عدو لربنا في الدنيا ان حتى لو بتحبه حتى لو بتقول بعمل ايه كفاية انك حاسس الاحساس ده الحق نفسك الحق نفسك الحق نفسك شارون شارون كان بيقتل المسلمين انت بتستنيهم شارون كان بيضيع دنيتهم انت بتضيع اخرتهم انت بتحارب دينك فوق انا عايز اسألك هتموت كده هتدخل القبر كده هتقدر يتنزل قبرك كده هتقابل ربنا كده جاهز تقابل ربنا جاهز تموت جاهز تموت يا جماعة يا جماعة درسالة كل ممثل